ولا زال حديثنا موصولا حول القراءة في تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلامي المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن الرحمن السعدي رحمه الله تعالى مواتع وأوصي نفسي إخواني بتدبر هذا التفسير تضبر جيد فمن التفسير القيم الثلاثي المعفضة التي يركز صاحبها على المعاني العميقه والتي لا يمل من تكرارها في كل موضع يصل إليه ولا يحيط على موضع طريق رحمه الله تعالى ورحمة ففيه من المعاني التي تؤصل منهجها السنه والجماعة وقل من التفاتير من يغطف على هذه المسألة؟ قل لن ما على على هذه المسألة؟ نعم عليه الصلاة والسلام الله في الله وتعالى عليكم إذا حضر حدث من على المتقين انا بسداد من بعد تسمعوا يا مؤمنين الذين يشتكون ان الله سميع عليم سنقوم من كل ذلك او تسلموا او اصبروا الى اي اسبابه كالماضي المشرك على العذاب وحضور اسباب المهاد وكان قد صار وهو المال الكثير عفوا فعلي ان يوصي لوالديه واقرب الناس لجميع المعروف على حضر حاله من غير صرف ولا على الابعث دون بل يرصدهم على الحرب والحالة ولماذا أسى لأسعى لأسعى للطبطين وقوله حقا على المستقيم دل على يدود داد لأن الحق هو وقد جعل الله من المددات السفقة وعرف من الجمهور المكسرين جاءوا أن هذه الآية من سوقا في آية المواريين يرى يرحمنا يعرف الولدين والأقربين غير الوالدين. مع أنهم لا في الوالدين والأقربين غير الوالدين. فغير الوالدين عائد على الأقربين وإلى فالوالدان لا يخجل من هناك أصناف لا تخجل قط أي إن كانت مسألة من ذلك. الوالدان؟ لكن قد يحصل حجب وقصار فالحجب على قصائر. حجب حرمان وحجب نقصان حجب حرمان يعني يحصل في المساله من يحرم مطلقا كوجود مثلا ابن العم مع العم فالعم يحجب ابن العم او الابن مع ابن الابن فالابن يحجب ابن الابن او الاب مع الجد وهكذا فمعلوم انه من ادنى الى الميت لأحد فكان اخر اتجاهه الى الميت احد فانه يحجب الابعه فالاخذ يحجب ابن الاخذ والعم يحجب ابن العم وهكذا هذا يسمى حجب حرمات يعني ما يرث ابدا مات مثلا رجل عن زوجه واخذ شقيق وابن الاخ الشقيق فالنرات بين الزوجة والاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق لأنه محجور أما الوالدان والزوجان والأبناء هؤلاء ما يحجبون أبدا حجب حرمان لكن قد يحصل نقص فمثلا لو مات عن أب وأم فقط فالأم لها الثلث والباقي من الأبد فرضاً وتعصيد أنت لو كان هناك إخوة فمات عن إخوة جمع وأبد وأم يحصل من الأم بينزل فرضها من الثلث إلى السدس يبدأ بنتمي حجب نقصان مش حرمات بينزل نصيبها من التلف إلى النصر لا اسمه نقصار وليس حرمات الأرض ما يحرم أبدا ولا الأم تسر ولا الأولاد ولا الزوج والزوجة فالزوج يضول نصيبه بين النصف والربع والزوجة يضول نصيبها بين الربع والثمون لكن ما يحجبان ابدا فعندنا أصناف من ورثة هؤلاء ما يحجبون حجم حمله، فقوله وبعضهم يرى في الوالدين والأقربين غير الوالدين يعني ر في الوالدين ونقص والأقربين غير الوالدين وإلا الوالد غير ما يقال غير الوالدين ما. مع انه لم يدل على التخصيص، لذلك ايه دليل مع يدل على التخصيص في هذا المقام إن هذه وطيلة للوالدين زين ولا قطان ولا زاد. الله تعالى ثم إن الله تعالى عبد ولا زين في آيات في من, من الوالدين الو... الممنوعين من الإرث وغيرهما من المنهج طيب الوالدين الممنوعين من الإرث ما في حاله إلا في حالة الكفر هذا يحدث الوالد إذا كان كافرا فإن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم يرث الكافر أو القط مثلا فاحتلاف الدين أو القط هو الذي يحجز اللي أما غير هذا ما في حالة لا يرث فيها الاب ولا يرث فيها حتى لو استوعب للترف الوقت وباقي الوالد والام يديهم وتعول المساله يعني المساله تعول اذا كان الاصحاب 24 تعول او اصحاب 12 تعول وهكذا انما لازم لا انهم اصحاب الايه أصحاب اصحاب الفروض وياخذ الاب بالعصبه اذا كان هو العصبه بعد اخذ اصحاب الفروض فروضهم وباقي شيء وهو الموجود كأصرب عصر ياخر لما حاجب حرمان الوالدين ما أعلم ولا حل واحد إن الوالد يحجب أو للأمة يحجب إلا في اختلاف الدين أو القدر لا ويقترب به الدم بين القوتين المتقدمين لانك كنت من الرقاق الى نسيبنا كنت من منتصف مرحبا وقرره النور لان هذا الشاعر يقصد الاقتباس والجمع بين الايات فان اكثر الشاعر استعاءه واستعاء الناس الذي لم يذكر عليه ذلك الذي من يقول العور الذي صحيح وهذا دليل من قال بالوصيه الواجبه من قال بالوصية الواجبه و ان الله سبحانه وتعالى جعل حقا وجبا لهؤلاء الوالدين والاقربين فقال وجوب الوصيه الواجبه اذا مات واحد عن ابن، مات رجل او رجل له ولدان فمتى أحدهم في حياته ولو أولاد أصبح هذا الرجل عنده ابن وعنده ابن ابن أو أولاد ابن ما في هذا الرجل بعد ذلك طبعاً في قواعد الميراث اللي بيأخذ ثالثة الابن وأبناء الابن بيحفافهم فقالوا لا يأخذ أبناء الابن نصيبة الأرض إذا كان نصيب الأرض الثلث فأقل إنما إذا تعدى ذلك لا يعني يعطونا بشرط الا يتعدى الثلث بشرط أن يتعدى الثلث وقالوا هذه مصرية إيه واجبة واجبة قال بها بعضها العلم والذي عليه جمهير أهل العلم ان شيئا لا يفرض في مال الانسان يتعلق بالتركه غير القسمة التي قسمها الله سبحانه وتعالى لكن لا مانع ان نجعل لهم نصيبا من باب الاحسان ومن باب مراعاه الاقربين أما نصيب واجب فإن الله تبارك وتعالى ارحم بنا من أنفسنا وقد بين قسمه المواريث سبحانه وتعالى في كتابه وبينا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته و قاعد آل علم القواعد المستنبطة من الكتاب والسنة، وليس فيها أن ابن الإبل يرث مع الأب، ليس فيها أن ابن الإبل يرث مع الأب، بل سلكواها للابن، وأم ابن الإبل فيحجب للابن، ولو قلنا بأنه بيرث من أصبه وصي به، مثلاً يأخذ، وقولي أخذ من صبه أبيه. طيب ليه يأخذ النصيب في حدود الثلث طيب ممكن يكون الأب للنص مات عن ولد زيدي مات عن ولد واولاد ابن وابناء ابن طيب الشركه لو هياخد نصيب الارض اللي هو مات يعني هياخد النص ليه بنزلهم للثلث فناخذه من الوصيه الشرطه اللي هو ان تكون تخدير الثلث وناخذه من الميراث يعني وجوبه فنعطيه نصيب الأب نقول لا نجعل هذا هذه الآية إما أنها نسخت بيئة المواريث أو أنها باقية في مسألة المعروف والإحسان في الوجوب ولهذا نقول الجد هذا هو جد الأولاد إذا كان حيا فنقول له لا تترك الأمر حتى إذا مت جاء أولاد الإبن يطالبون بحق أبيه يأخذونه بطريقة مشروعه أو غير مشروعه على حسب السياسة العب طيب ما احنا نقولك الآن لهم في حدود الثلث لأنهم غير ورطة غير ورطة لين خليها تبقى, تبقى الى إلى وصية وجبة طيب ما انا في حياتي أقول خلاص أبناء ابني أنا أوصي لهم بالثلث طبعا هم الان غير واطف والوصية لغير الوارث جائد يكون بإجماع طبعا أنا لا بتعدى حد ثلث بل إنشاء الجد إنشاء الجد إن هو يعطيه في حياته كل الشركه فله ذلك على أساس الهبة والعطيه لأنه غير وارث والرجل في حياته فيما تعلق بالعطية على القسمين إن كان في حال سحك أو في حال مرض غير مخوف فله أن يهد ما له لمن يشاء بشرط الا يكون وارث فإن أعطى ووهب وارثا فلا بد له من التسويه بين الورث او يجيز الورثة اختصاص هذا الوارث لهذا النصيب يعني انا في حياتي عندي خمسه اولاد انا الان استطيع ان انسى اي واحد فيكم لو تركتك كلها شوف تركتك كلها قال الله خذ ما في اشكال وتمضي هذه به لكن لو جيت اعطي احد ابنائي يقول لك وقت ايه لا بد ان تسويه اكل اولا جيت اعطيتهم او ان الورقه كل ابنائي الاربعه يقولوا خلاص احنا موافقين انك كنت هذا طالما الوارث فالامر يضيع لغير الوارث الامر وقت هذا اذا كنت في حال الصح او في حال مرض غير مخبوط يعني مرض عنده سخونيه عنده وضع برد بعمل عمليه زي ده كذا تمضي الحال الثاني ان يكون في مرض مخروط واحد له حتى على الطريق نقلوه المستشفى في الاعلان المركزه فقال والله أنا بهب مالي لزيد من الناس غير وارد يعني واخد بالك واعطيه مالي يقول له بس وقف انت الآن تصرفك تصرفك لا يكون إلا في حدود الثلث يبقى المريض مرض مخروف بنضيق أمره حتى لو لغير واجه إلى حد الثلث المريض مرض مخروف حتى رجل في البحر وانكفأت السفينة بهم والرياح تأتي هنا وهناك فأنا نفرص الواحد بكل ماي بهدف واحد كل مالك نقول لا هنا لا تنفذ اعصيتك الا في حدود الثلث فقط يبقى بهدف الاعصيه بالضبط يبقى الانسان في حال حياته من جهه الاعصيه اما ان يكون صحيحا او مريضا مرضا غير النفوذ فلا يتصرف في ماله غير الوارد بما شاء ولا يقال الثلث لا كل حاجه اثنين ان يكون في مرض مخوف ينتظر موت، وليس مرض مزمنا انتبه يعني مثلا واحد عنده السرطان، واحد عنده الكبد، واحد ثلاث ده امراض ديورج الموت سيط بس ده ممكن بقيته لعده عشر سنين خمستاشر سنة وخباله ده سهاش مريض بس بت... لكن بيمشي وإبارة حاته الطبيعيه ده بيعتبروه زي المريض مرض غير مخوف إنما المرض المخوف اللي هو بينتظر الموت الليلة بكرة معاش بقى واحد حتى واحد في البحر واحد تقال له بكتور قال له بسنو بقى وروحه معاش في ايه رجع الا ان شاء الله سبحانه وتعالى ده تصرفه بيكون في دورة السواء ده بالنسبه للاعطيه في حال الحياه اما الوصيه بعد الموت لان الوصيه ما كانت بعد الموت والاعطيه اللي بتكون في المرض والهبه اللي بتكون في حال الصحه والهديه اللي بتكون لغرض الغرض التاليف والتحبب غير ليس التبرع يعني يقصد بوجه النصح هنتعلم الجهات صدقه او جهات نفقه وكذا وانما الهدايا ما كانت على وجه التالف ووجه يعني آآ آآ مراعاه يعني حقوق الاخوه المحبه كذا وكذا فعندنا وصيه وعندنا عطيه وعندنا هبه وعندنا هبه وعندنا ميراث الميراث هذا يكون بعده الموت أوصى ولا ما أوصى لكن وصية وصيته كأن يخرج لفلال وهذه لا تمثل إلى بعد الموت وطبعا للفروقات البسيطة هي ملاحظات في الثالثة وفي الأعصياء وفي الأخ يعني الوصيه هذه لأنها لا تستحق إلى بعد الموت فلو أن الانسان أوصى أنا الآن قلت نادي إذا مت فاعقف فلانا بعد موتي ثلث اترك لانها لا تستحق إلا بعد الموت فأنا بعد سنة متى بدني أن أتراجع عنها قلت أولادي أفتع الوصية دي فهل لذلك الجواب نأت لذلك لأن الوصية ماذا تستحق بعد الموت خلاص ولا تستمب إلى بعد الموت ولا أنا لي أرجع الآن لأنه ما جاش وقته ما جاش وقته أرجع أما الهبة اللي بتكون اللي أعطيها في حال الحياة بها القلان أو علان فهذه إن وعدت بها ورجعت فلي ذلك فايه اللي تملكها الشخص فليس لي الرجوع لان تملك في حركه حياه هو خدها انا اعطيت له واحد مثلا فدان في حياتي انا عندي 10 خديم اديته فقلت له خد ده استراح ده هبه مني لك حصل بينه وبين المشكله بعد سنتين قلت له بقى انت يا عبد الضيف اللي انت قلت لك انت لحنا مش عارف ايه من... هات الفدان الثاني لا لا يا في يبثيه كالكلب يقيس ما يعود فيه القيام ده خمصفة في الآن إلا الوالد ده اللي يغسر ده بالنسبة لإيه؟ للهبة يبقى الهبه تلزم بالتملك إنما الوعد بحق أما الأعطية ده اللي بتكون في حال إيه؟ المرض والهدية تكون في الحقيقة ايضا أيضا من أجل في وكذا ولا هدية وكذلك لا تلزم إلا بالإيه بالقبط يبقى الوصية تكون بعد طيب الثالثة الثالثة هذه تكون بعد الموت ولهذا دولك اللي بقسم تركتك على عيالي الآن واخد بالك نقول لك أنت ما تركت أسفر من عيالك تأسفل تركت على عيالك إزاي هو أنت موت يقول من عشان العيالي ما تترفوش نقول أول شرط في برد الثالثة اول شرط صحه حياة المورد حقيقة انا موقف حقيقه او حكمه حقيقه اللي مش خلاص شايفينه او حكمه زي ان الغريق اللي احنا ما نعرفش الذي كف دي سلسله في البحر ومنعرفش راح فين فده غير حكمه حتما انه ايه ما فيش مش قادرين نتحصل اي بن ناس معهم ممكن يكون هرب فيشي. او الذي فقد فقد وهذا المفقود اما فقد بين طفين في القتال فطبعا ده الظاهر انه هو مات او رجل فقد مثلا في بلد تنفسات الاشتغل وانقطع باخبار فهذا على مذهب الحنابلة يفقد 90 ثاني يعني عنده مثلا كم عنده 25 نقط بقى ما يوصل 90 ليه لان الغالب الغالب او ان مش حد بيشبهه نادر بقى جدا واحد مثلا كل اديله فارجع طول تسعين واذا كانت زوجته حدش جوز ولا حد يجمه ولا حاجه الا ما زالت زوج بعد ايه تسعين فقد بقى عزت أربعة و10 ثم ايه بنشهر في وقت لكن طبعا دلوقتي العلماء بحثوا هذه المساله وقال لك طبعا مع وجود وسائل حديثه دلوقتي يعني انا أقدر مثلا أنا مثلا افي في السعوديه او ابي في السعوديه عن طريق بقى الاقامات والكمبيوتر ونظامه بتاعه وفين هو فين الجاثنين وبلغ واعمل اسوي في ايام معدوده ممكن تعرف تاتي بالخبر اليقين ولهذا قالوا لا طبعا ده مرهق تمام وين يشق عليه الأمر فنحن نرجع الأمر إلى حكم القاضي فأصبح الآن القاضي بيعمل بحثه ويتحضر ولهذا الماء لا تتزوج إذا بعد حكم القاضي والثاني لا تزوج إذا بعد حكم القاضي فيرى طلع حكم من المحكمة بهذا خلاص هذا يعتبر الإيه يعتبر الآن يعني حكمنا بالموت وبالتالي باتترصد الاثرار من الثالثة في المراث يعني او الزواج او الزواج بلك طيب فالثالثة لا تكون في الحياة انما الذي يعطيه الأرض لأولاده في الحياة ده يسميه ده يسميه هبة نقول له يسميه هبة وتفرق كثير بات تفرق كثير لان هبة خلاص العياد تملكوها وقت ما استمتاع العياد تملكوها خلاص وبالتالي يجري الحكم هل يلزم المساواة بين الذكر الأنثى ولا للذكر مثل حظ على خلاف العلماء المعروف الهبة هل يلزم تشغيل بين الذكر والانثى ولا الذكر بكون ذائف الأنثى ذائف الأنثى زي قصمة الميراث على خلاف الفيادة والذي يترجح أن للذكر مثل حظ الانثيين لأنها قسمة ارصدها الله تبارك وتعالى وقسمها بعد الموت بعد موت الأب مع حاجة البنات الزائدة فكيف لم في حياة الأب والأب الوجود هذه مسألة الحاجة الثانية إن لو نعترفه ميراث وكذا فإذا مات أحدهم في حياة أبيه هنمزح حصته نقول لي يا ابن ليلة كمسة أبوك ليس لا دا ثالث ثالثا نقول الثالثة دي لازم هو يموت الأول هاته التارثة اللي معاكم فالواصلية الواجبة قالتها العلم بعض العلمي من جهة اعتمد على هذا ومن جهة الاخرى يعني غراء المسائل الاجتماعية والعاطفية يعني انك ممكن يكون الولد ده اللي مات في حياته دي الولد ده ممكن يكون لجمع التارثة دي ممكن يكون هو زراع دي الايمن وهو اللي فاعل واخوه رسا كنك ده هل لك من الظلم ان احنا بقى نقفضها ونقفضها نقول هذي محالة عاطفية والله سبحانه وتعالى اعلم اذا يصلح العباد وفي نفس الوقت احنا ما سلماش للذات احنا نقول للجاب اذا كان ابنك الكبير ده هو اسهم معك وعمل وسوف الامر مباحب احنا ممكن تدينهم كل مال احنا حضرنا احنا ما قلناش لا يجوز ان الجاب يأتي اولاد ابنه لكن احنا بنقول إني ما يخوفش الأولاد نصيب الأب بعد من بعد الموت لكن انت في حياتك عاوز تدينه التلت كواصية بعد ما تموت ما فيش عاوز تملكهم الآن تملكهم الآن الثلاثة كلها ما فيش إشكال فما نسيبش إخوان ولهذا إحنا المهان بنتديم ثق ونعلم إن المجتمع يعني ما نسيبش الناس لغاية ما يجي الراجل يموت ويقوم الإخوة وأولاد يوم الأبناء ووأولاد أو الأبناء يختلفون ويبقى في القضاة المحاكم يأخذ ولا ما يأخذش فما إحنا نقول الجد انت دلوقتي أولاد أبناءك موجودين الحق نفسك عاوز توصل العيال بالثروة وصلهم عاوز تبدي العلق النص أنت شايفنا بوم ذاك مثلا مشايع معك رسالة كبير يعدل إشكاهه نصف الشركة الدنيا النص اكتب لهم آن النص ما فيش يبقى مفيش اشكال فنحن ندل الناس على كذا ما نحطش ما يعني الناس بعد ذلك خلاف وان يجوز او لا يجوز لكن نقول ندل الناس على, من على ان من اراد ان يوصي لاولادي ابنائه فالامر واسع في حدود الثلاثة ومن اراد ان يملكهم في حياته ما شاء فليملكهم ما شاء لانهم غير ورقة وبالتالي فالذي يترجح عندنا في الآية أن قول الجمهور هو الراجع وأن الشركة تقسم على وفق ما قسم الله سبحانه وتعالى على وفق ما قسم الله سبحانه والله عز وجل أعلم حيث يجعل قسمته ولهذا يا إخوان سبحانه الله نجد عجب في آيات المواريث نجد إنه آيات المواريث لم تطرح مجملة يعني شوف مثلاً أقيم الصلاة أمر مجمل آت الزكاة أمر مجمع ينصيكم الله في أولادكم لو الآية عند هذا الحد بس هنقول أمر مجمع لكن الله سبحانه وتعالى فصل للذكر مثل حظ الانثيين فإن كنا نساء فوقفنا تيني فلونا كل أسر ما طارت وإن كانت حزا فلا نصولي أبويه لكل واحد منهم ما تشت إلى آخر الآيات آدي آيات, آيات ثم ختمت أيضا سورة النساء في الآية في نورات الإخوة الأخوات يبدأوا أصحاب الفروع ثم جاء النص نص ابن عباس الحق والفرائض بآية ما بقي لأول رجل فكر في نورات الآية العصبة في نورات العصبة يبقى الآية مع الحديث الآية مع الحديث استوعبوه استركوا واتسموا فرضا وفعقيبا وذو الارحام ورد النص عليه ايضا في القرآن ونختلف العلماء في ميراتين هل يرد ذو الارحام كحقص من يبلون به الميت ولا المال يعطى لبيت مال المسلمين وذو الارحام ليس لهم نصيب أكتر في أكتركة على الخلف المشهور العلم فاذا المسألة في ما مجملة وانما فصلت الامثله تفصيلا واضحا بينا وذلك والله تعالى أنا راجع الى ان المساله تتعلق بالاموال واشنا معروف عند الاموال تزل الاقدام يعني احنا نوزع وبلاش حرة ونوزع سناء عصر ونوزع اللي سنه ما تستغرمش فيه ولا تسرح فيه حاجه فبتقول ده انت اللي هي لو اللي قليناه والله انت وديتلي على عيل من عيالي متاخر عنك احنا في الحاجات دي اسسسه لكن لما تيجي بقى لا لاش من العيال لما تيجي بقى للدرم والدينار هتلاقي الشماليس بتطلع وتلاقي وفواكة أمامنا المزورة بتطلع وتلاقي المحامين الكلمة لهم وساحات المحاكم بقى ايه تشهد دماء تشهد فعند الدرم والدينار تزيل الاقدام لهذا لهذا لو تركت القسمة لنا أنا معهوي أهوي أهوي, أهوي, أهوي أخوي اللي استوعبنا يوما ما بطن واحده لما يطلبها الأمر هذا ما عنك اخوات مع بعض رعوا بعض رعوا بعض تخيل لو الأمر ترك هو أخوي وهو أخوي لو الأمر ترك ده الآن الابن الإذن شصة في أبيه شصة امه على خيض الحياة ويعملها أوضة فيه أوضة ناتل في الزريبة وارا لها باب حتى من ناتل عشان هتيجي عليه من هنا ولا من هنا ولا بحق امي حق امي لا في البيت في نقوه هناك ده الام ده الام ولا ثونه يقولك يوزعوا الميراث عشان ما نختلفش بعد كده كل التركه يجي في اسفه في, في الارض يقولك والام كمان يعني التركه يوم ما يموت الاب سبحان الله يوم ما يموت الاب يحكم لنص الام حتى ولو كانت على قيد الحياه يوم ما يموت الاب ماده الام لا بقى اما ادغره ده ده اللي لدول الجماعه اللي هم ايه ولكن مش عايز يعني امي بل الجماعه اللي بالضابط ده يعملها هو ان انا بقى مين اللي يأخذها عنده بحاجه ثانيه بقى بحاجه بقى ثانية. على حسب بقى زوج يومين ثلاثة وتحال إلى الى الابن الثاني يومين ثلاثة وتحال وتبقى في غربه الى ان تموت والى الله المشكر مع وغلى شهر الموسيقى ينسنع من وقية لما يتواجنه فلمن يعظم قد يبجل من وصفين قال تعالى تمند الدذل أي تيصار من المجولين أو الإلم بعدما نستمعه حيث أعظم أعطاره على فالموصي على, الإثم على نعم ابي اوصى بشيء وانا جبت كتمته فالموصي ان شاء الله يصل الخير والاس وامن لكتم كتم اسمه عليه وهذا هو السر في قول الله سبحانه وتعالى في آيات من بعد وصيته يوصون بها توصون بها يوصى بها يوصى بها, يوصى بها او دليل ليه قدمه الوصيه على الدين مع انه باجماع اهل العلم ان الشركه يفعل فيها الاتي على الترتيب وليس على التخيير الاول الحقوق المتعلقه به. واحد مؤنث التجهيز تغسيله وتكفينه دفنه اثنين ديونه التي تعلقت بحق الله ذي الكفارات او تعلقت بحق الادميين ثلاثة الدين اه اثنين الدين ثلاثة الوصية يبقى بنقدم الدين على الايه على الوصية ده باجماع الا امال الله ذكرها في القرآن بعد اذا ذكر الدين بعد الوصية ليه؟ قالت لان النفس تشوفش بالوصية انما الدين ممكن المثل عليه كل فيهم رأت شوية يقول لك يعني ايه اذا احنا نسدع نقول الدين عشان ما نتعذرش انما الوصية يكتموها يعني سبحان الله اذكر اخوان من يومين فقط اتصل اتصف علي احدى الاخوات ابوها تزوج المرأتين اما المرأة الاولى فانجب منها ست بنات وطلق والثانية أنجب ست ذكور وبنتين يبقى العدد كم طبعا ده برضي ايه يعني بعرض الحائص لحسن المحمدين يعني ستة نصدستة ان شاء الله وبعدين ستة وبنتين يبقى كان أربعة عشر أربعة عشر طبعا ده بالمكتوم المعاصر الآن يبقى ده مات مات يعني هذا الرجل هيأكلهم من ايه بياكلوه مش ببالك شوفوا يعني شوف شوف العدد ف بتقول لي والله ده يعني بيصرفونا في التركه وعملوا سووا كده وبيوزعوا على عايزينوا صعب مذاكم فانا افكر يعني المساله ايه مثلا فدل فدل فدل فبقول لا يعني هو التركه ايه يعني يعني مش حاجات مات ما تفرقش يعني قالت والله هو نصيب البنت من منا نصيب البنت خمس فتدين طبعا مش أرض في الخريجين لا لا لا أرض ملك ها في يعني أبو ربع مليون أبو الفدان اللي من ربع مليون اللي الفدان بربع مليون نصيب البنت خمس قوي بحكي ما أنت مع نفسك كده هيطلع من الفدان يعني ستة في عشرة في ستين وتمانية خمسة باربعين مئة فدال مئة فدال يعني يوم بتقول لي يوم ما مات الأرض كان مخذوم الرس بيعين منه بمئة ألف جنيه رز. يا ويلك يا حسن المحمدين. شوف يعني مئة ألف جنيه من الرس تخيئ المئة فدال يعني فدال خمس يعني نص مليون نص مليون فهم عايزين فيها كم؟ فالدنين النصر الأب قبل ما يموت قال لا البنت الخمسه والولد العشر وجاء من يحمل هذه الوصيلة فضرب الأبناء بهذه الوصيه عرض الحيث قال لا هو فالدنين النصر عجبكم داخدون عجبكم مش عجبكم قدامكم نحكي من انت عوزين شوف يعني الولد بحق الله ياخذ عشر فدبيل ومع ذلك مش كثير عصر فدبيل ملك ملك وحتى الفدلينه ونص حددوا لهم أرضاً معينة برضاً يعني الفدلينه نصف أرض معينة يعني تبقين لتقنيةها عن الأرض وهم يقضوا فيه عشر فددين الولد عشر فددين عشر فددين يعني في حوالي كم من ثلاثة لجون جنيه ومع ذلك طامع فلهذا صفق الله سبحانه وتعالى تعلم ولهذا يأتي الموريس تدلع على عظم هذه الشريعة يعني ما ترك الأمر ودول إخوة وأخواته والإخوة وأخوات يعني مش أ... ما... ما فيش بقى أحد أحد أحن من الأخ على الأخير يعني انت هتجيب واحد غريب يحكم بينهم هلقول إيه؟ يقول يا أخي روحي أختك يعني المفروض هو من نفس هو من نفس يرأي هذا شو سميئة فدان ومع ذلك خلافه في التاريخ فلا بميش فدان عذبه ولا اللي مفيش حاجة عذبه لأن المسألة صمحة معنا إما الله نذير والحظيم يسمع الثالث من اتماعهم أن بين أسماء الله والآيات الأسماء لا يسحف على معاه الآيات هي في غيثه العجب والإبداع نعم وعليم تعالى من الموصر إليه فإذا اجتهد الموصر وعلم الله من الميجة لذلك فستهدفت وللقصر وفيه تحذير الموصر إليه للتسجيل فإذن الله عليهم نفسك مضطرق على المقرة يعني يلا تكتل تعلم الله سنعليه معناها إيه؟ أنه سيجازيك على عملك انتبه انت, انت بتكتم انتبه وإن خالق أمرك على الناس أو لم يطلع الوصية أحد إلا الله فعلم أن الله سمع عليم يبقى هاي جازيك احضر نعم فلأت أولي الله هذا حقن الوصية العالية وأي من وصية لأتك فيها شعيدا وجاتا وجاتا فيما يجب الحضر والنورس الوصف وفش إدهة أن هو الأحسن والأعضب أيها نعم عن السور والزمن وهو الذي يجب عن خطا من عيد العام والإثم وهو التعامل من نعم يفعل ذلك جنفا او اثما فقال بين الجنة هو الميل بيه عن خطا يعني من غير تعمد يعني ممكن يكون رجل جاهل يعني مش عارف فوصى مثلا الف بنت دي مشكينة انا خلاها به الولد مثلا يعني هو مش متعمد هو يرفع قدر البنت او ولد مثلا معين كان بيبر بي او كذا فانت في الجنة فرق نقول تقول لا خلي بالك عم الحاج ما ماشي مفيش ما فيش له والعيال دول وفقه بس او عقل فضل ده في التعامل قولك لا انا هتزيل وانا انا هتزيل مش عجبه هو مش عجب. فينبغي لما حضر ان ينصح لان هذا منكر فينهى عن هذا المنكر اللي ذلك الموسى عدد النوم على يوم الثواغ والمصالحة ومعطيه لتفئة علم دفل المديني فهذا فالفع الأعراض العظيم وليس عليهم كما على مدفع الوصيلة من جاهدة ولهذا قال إن الله أخور اليوم الجميع الكثبات ولهذا احنا بنقول اخوان بأن الذي يوصى اليه من أبيه بوصيه فيها جو لا ينبغي له أن ينفذها وأن يطبقها ما أقولك شو الله إذا ولا أولاها أبويا أولا علم وحر لدي حملت رقبته أنا من الشعب لا ينبغي للإنسان إذا علم أن أباه حاف في هذا وجار أن يتناس لأمره الأمر الأول أنه لا يحق له هذا بل كما أتم أبوه سيحتم هو. لنا أخذ ملع حق له الأمر الثاني ليرحم أباه ليرحم أباه لأن لم تنفذ لن يأخذ الأب المؤخذ التي لو نفذت هذه الوصية فليرحم أباه فلا يجوز ولا يعطي تعطي وصية الاب الحق لابنه التملك في التملُّك إذا كانت جائرة لما بوش فيك ولا يغير الحق عند الله كما أن الناس يلحم في حجته ليوهم الحاسم أو القاضي بأن له الحق وحد منه القاضي ومقترفة صحته بلغته أن هذا لا يغير الحق عند الله فليتنبه هؤلاء الناس الذين يرتكنون على مثل هذه الأشياء لا قل الله أول آله حكم به حكم حكمنا بفسحطه حكمنا بكذب فصمه مش عارف يتكلم فهذا لا يغير حكم عند الله اه حكمه بيترتب عليه احكام في الدنيا بتافسل الحق بتاخد البيت بتاخد الحاجه لكن عند الله لا يتغير الحكم ولهذا قال النبي سموه حذف الامه ذلك قال إنكم تختصمون الي ولعل بعضكم يكونوا ألحن بحجتي من بعض فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قصعة من نار فليأخذها أو يضر وأتفكر أن حكم النبي ده هي يعني يخلصك من السبع لا فمن قضيت له بحق أخيه لأننا أحكم بما أسمع فإنما أقطع له قصعة من النار كذلك الوصيه جتلك أو أمك اعتقلك أو ابوك اعتقلك بغير حق فلا ينبغي ان تاخذ وما تاخذه فهو سر ستحاسب عليه امام الله سبحانه وتعالى وهكذا بقى قس في جميع الحقوق التي تقول للعباد ان أحكام الناس لا تغير الحقائق عند الله سبحانه وتعالى فالحق حق والباطل باطل والواجب على كل من أراد ان يبرئ نفسه من السابعه في امام الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه أن يتخلص من حقوق العباد ولو كان اشهل الناس وافصح الناس وابلغ الناس فليتخلص لان اولاده لن ينفعوه لن ينفعوه لن ينفعوه والدنيا بما فيها وبمالها ستزول ويبقى موقفك أمام الله سبحانه وتعالى لا تزول قدمك حتى تسأل عن مالك من إنك ستفتوى أن بقث الغبي الذي يجمع المال بغير حلك ويأخذ حقوق الناس بغير حلها ليضعها لأبنائه ليقتسم الأبناء الشركه بعد موته وهذا ليس في الأموال فحسب بل في حقوق العباد كلها سواء كانت من أموال أو من أعمار او من اعراض فلتتخلص من تبعات الكلمة ايضا التي تخوض بها في عرض احد والتي تقذف بها مثلا اخاك او اختك في عرضها لتتخلص من هذا لان هذا اعظم اسما اعظم اسما عند الله سبحانه وتعالى من هذه الاموال لان الاعراض اكثر سواء في سمعته سواء في رمي بزنة او في مثلا اسعاد عليه بالسبب أو كذا وياك وياك ليستدريجك ابليك بمصية ذكري اخذك بما فيه تقول الله هو فيه انا مظلطون انا لم اظلم لهذا الامر فيه اياك ان يستدريجك الشيطان بهذا بهذا انما هذه هي الغيبة ان تذكره بما فيه هي الغيبة والرغيبة مباحة و حلالك حتى تقول والله انا اذكره بما فيه وكان الامر مشروع عادي اذكره بما فيه كان المساله الخطر أن اذكره بما ليس فيه انما اذا ذكرت بما فيه ما فيش اشكال والله ما اتجمع الاخر والله هذا فيه يا كلام كان للنبي صلى الله عليه وسلم كان فيه فقد انصفته ان كان فيه فقد احققته ان كان فيه فقد جود لك الشارع ان كان فيه فقد اوتدته وما الغيبه يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اف ولا تجسسوا ولا يغتر بعضكم بعضا ايحب احدكم ان أي يقول لحم أخي الميتم أجل الغيبه فيه اللي فيها ذكرك اخاكم بما يصرف وان كان فيه اما لم يكن فيه فشان اخر وليها تؤجبني حقيقة ومنذ أن قرأتها يعني بغرت بها على قلة صفحاتها وورقاتها إلى أنها تحمل معاني الجليلة رسالة الشوكاني رحمه الله تعالى دفع الغيبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبة وتتبع فيها الجزال كذلك النووي في أسفة أمور التي يباح للإنسان ان يذكر أخاه بما فيه فتتبع وضعها القيود استقال الثلاث تحول دي سته امور الى شهوة الى شهوة اطبقها واقتني اريد وابررها بما عندي من نص عند البخاري والمسلم في كتاب الله يا اخي ده عاد ده من الهجر المشروع يا اخي ده اخي ده اساس يجوز الكلام فيه يا اخي ده مستبعد يجوز ان انا اقول مش عارف ياخذ بيضر المسلمين وحط بقى المطايا العظيمة التي أبرره الأمر النفسي وليس الأمر كذلك بل هو مبني على التضييق لأن الأصل ودلبان عليه الشوكيان لثلاثة لأن الأصل حرمة المسلم ولا يجوز أن تتعدى على الحرمة المحرمة بنص قطعي الثموط قطعي الدلالة لا يجوز أن تتعدى على هذا بنصوص تحتمل أمرين بل في قوتها ثبوتا ودلالتا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مش مشمع اجتمعتي مع المسلمين ألا إن اموالكم وأعراضكم حرام بينكم كفرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا بعدما قرر النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الشرق حرمه اليوم حرمه البلد وكأن هذا مدخل مدخل عظيم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الإنسان في عرضه ولهذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وإيه كان الأثر يعني متكلم فيه لكن المعنى صحيح أما نظر إلى الكعبة يوما فقال والله ما أعظم حرمتك عند الله سبحانه وتعالى ولكن حرمه المسلم أعظم منك الكعبة الكعبة حرمته عظيمه ما أعظم حرمته عند الله لكن حرمه المسلم أعظم نعم. إن الله غفور أن يظهر جميع الجلال ويقصد عن من المنثال الجديد ومن مصراته من أرض الماسه وطارش بعض حقه يأتيه لأنه يستامح سامح غفور من يجري مساء بمسياته إلى حدثه بعضهم بعضهم بعض. لأجل قراءة الوحيدة رحمهم بإجادة حيث شرى علىه كل أمن يترحمونه ويتعاطفون تدل هذه الآيات على الحلقة عن الوصية وعلى زيادة المنائلة وعلى وحيط المتدل الوصية العادية والترضيب في الإصلاحة الوصية الجائعة طيب الأمر It's a long time soon.